الحمد لله وكفاء والسلام على عبدين الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام في هذه الأجواء والامطار المباركة نسأل الله أن يريم علينا وعليكم الخير ونسأل الله على الفعل أن يثبت لنا الخير مع حين أبدا نجلس أيضا مجالس العلم والأفضل في ذلك مهما حدث الاستمرار وعدم الانقطاع فالخير منوط بالإنسان إذا استمر والمسألة التي يفرغ بين طالب علم وآخر هو الاستمرار كثير من من في أول لحظة ترى له همة عالية وترى له نتاجا ثم مع ذلك تأتيه الغفلة ويتقاعص حتى ينتهي هذه كما قلنا آفت كل من مشى على هذا الطريق هذه آفت كل من مشى على هذا الطريق فالحق بأن الأصل في طلب العلم الملازمة والأصل في طلب العلم الاستمرار ولا يجد المرء ثمرة إلا بذلك الحفظ بن حجر يقول لا زال العالم عالما ما جد في الطلب ولذلك لازم, حماد لازم أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان أربعين سنة ولازم الإمام مالك الزهري عشرين سنة ولازم ربيع الرأي قريب من عشرين سنة وابن القاسم ايضا لازم لمن مالك قريب من عشرين سنة فهذه مهمة جدا هذه المسائل التي يعني لابد الانسان ان يضع نصب عينيه الى وهي مسألة الاستمرار في الطلب وهذه الفاصلة الفارقة بين طالب علم وبين اخر لذا نحن نرى في عصورنا انه قليل جدا من طلبة العلم الذين لا قليل جدا من طلب تعلم الذين تصدرون على تأهيل قليل جدا من طلب تعلم الذين تراهم إذا تكلموا في المسألة وجدت الرصانة والتحقيق والتحرير وهذا لأنهم يتعجلون الثمرة ولا يثابرون على طلب العلم طلب العلم لابد لهم جدا واجتهاد وملازمة كما قال إمام شفي وملازمة أستاذ وطول زمان بد لطلب العلم أن يكون كذلك وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مازلنا مع كتاب ألمية ألمية ابن تيمية نسأل الله العالم يسألنا إتمامه نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدله حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر, قدر وفضل صاطع لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا, ولا أتأوله وجميع آيات الصفات أمرها حق كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها وأصونها عن كل ما يتخيل جزاكم الله أخير هنا الآن بعدما بيّن المصنف أن من دين الله من أصول الإيمان حب الصحابة والمودة أيضا مودة القربة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسلوا نتمية بذلك لله جل فعلا كما بينا التوسل المرة الماضية وأخسام التوسل قال المصنف ولكنهم قدر على ولكلهم اعتذر ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم أفضل فهو يفضل أبا بكر على دميع الصحابة أولا هذا يعني فارق وعلامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل العصيان والكفران الروافض الخبثاء لا يفضلون أبا بكر بل يسبون أبا بكر يلعنون أبا بكر يكثرون أبا بكر هذا تباين بيننا وبينهم تباين بين أهل الإيمان وبين أهل العصيام من الروافض الخبثاء فإن الخبثاء هؤلاء من الروافض يقولون عن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه يقولون عنه وعن عمر بن خطاب أن البركة في اليوم عندهم الليلة لا تكون إلا بلعن صنمي قريش على أبي بكر وعمر ويكفرون أبا بكر ويكفرون عمر رضي الله عنه وأرضاه ويقولونهم سلبوا الخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه واتصبوها منهم خسئوا وخبست ألسنتهم وأنفسهم وعليهم من الله ما يستحقون لذلك قال الإمام الشعبي قال فضلوا هؤلاء الخبثاء أهل الكتاب بإيش بخصلة قيل لأهل الكتاب من اليهود من أفضل الناس فيكم قالوا من صاحب موسى وقيل للنصارى من أفضل الناس فيكم قالوا من صاحب عيسى عليه السلام وقيل لهؤلاء الخبثاء من شر الناس فيكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رغم أنوفهم أبو بكر رغما عن أنفسهم وعن يعني ما, ما يشتهون أبو بكر هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم قد فضله الله دو من فوق سبع سماوات وألقى عليه السلام من فوق سبع سماوات وتحدث عنه بصيغة الجمع من فوق سبع سماوات وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل بإظهار فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لا سيما وانه صح ان صحت صح عن نبينا الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس بعد الانبياء والمرسلين على افضل من ابي بكر الله عنه وارضاه ما طلعت الشمس ولا غربت على افضل من ابي بكر بعد الانبياء والمرسلين فاذبته المسلم ان افضل الناس على الاطلاق خلى الانبياء والمرسلين هو ابو بكر الله عنه وارضاه ولك في ابي بكر انظر إلى كتاب الله جل في علاء والآيات الشاهدة بفضل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه علي بن أبي طالب يجزم بأن قول الله جل في علاء والذي جاء بالصدق وصدق به قال الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فلذلك قال علمؤنا أول من أسلم أو أول من أسلم عموما أول من أسلمه هو أبو بكر وبعض الرما acompanقدون في ذلك يقولوا علي وبعضهم يقول خديجة وان كان الجميع الحسن أنهم قالوا أول من, من أسلم من الرجال هو بكر وأول من أسلم من النساء خديجة وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لكن الأولية منوطه بأبي بكر رضي الله عنه أرضاه كان علي بن أبي طالب يقسم بالله أن, أن لقب الصديق لقب به هذا الصديق من فوق سبع سماوات أن الله أنزل له اسم الصديق بأبي هو رضي الله عنه وارضاء والنبي السلام بأبي هو وأمي أن أبو بكر رضي الله عنه وارضاء شهد الله له بالإخلاص والتقى والورع وشهد الله له بالمكان العلي السامية عنده عندما قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه ترزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى انا الفت الانتباه على أن كل آية جاءت في مدح ابي في مدح الصحابه فهي في مدح ايش ابي بكر في مدح ابي بكر لانه من الصحابه ولكن افراض افراض ابي بكر بالثناء عليه في الكتاب من قبله ليست معدها منقب قال الله تعالى وسيننبه الاتقى وقال جمهارة المفسرين هذه الآن نزلت في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وسيجنبها الأتقى فذكر الله جل فعلا عنه أنه إيش؟ الأتقى, الأتقى أفعل تفضيل كأنه يقول وجميع الصحابة يشتركون في هذه المنقبة وهذه الفضيلة وهي التقى وأبو بكر أتقاهم رضي الله عنه أرضاه قال وسيجنبها الأتقى فأبو بكر بشهاده رب العالمين أنه الاتقى فقد على جميع الصحابه بالإطلاق لذلك النبي صلى عندما اراد الاستخلاف وقال اتوني بكتاب اكتب لكم ثم قال لا لا يئب الله ويئب المؤمنون إلا الا ابي بكر الله ويئب من كل المؤمنين لا يمكن لاحد أن يقول انا اولى من ابي بكر حتى لما يعني قال ابو عبيده بن الجراح لعمر بن الخطاب بصوت يدك ابايعك قال ليته قالها غيرك قال أتقول ذلك وفينا مثل أبي بكر لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قدم الله وهو من السابقين الأولين فهو الأولي منوط به قال الله العالى وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى فأثنى عليه أنه الأتقى وأثنى عليه أنه الذي يؤتي ما له يتزكى طبعا ممكن يتزكى ويكون له حظ ونصيب من السناء الحسن أو رؤية المكانة عند الناس أو ممدحة الناس له أو أن يكون فعل ذلك لله فالله رعلا بعدما أثنى عليه بأنه الأتقى وأنه يتزكى أظهر أن هذه التسكية أو هذه الزكاة لا تكون إلا لله جل في علاه إخلاص تام وهذه الشهادة من فوق سبع سماوات وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله له يتزكى وما لاحد عنده من نعمة ترزت إلا باتغاء ودي ربه الأعلى فهنا شهادة شهادة تامة غير منقوصة من الله للعالم من فوق سبع سماوات بإخلاص أبي بكر رضي الله عنه أرضاه قال أستجنبه الأدقى الذي يؤتماله ويتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى بل هو الذي كان كريما جوادا رضي الله عنه أرضاه لما جاء عورو بن مسعود وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أترى أحداً فعل بقومه ما تفعل أو ما فعلت إنك تقطع يدك إنك تجدع أنفك وتقطع يدك بيدك فقال له وما أرى حولك إلا أوباشاً من الناس أو قال أشواباً من الناس سيفرون عنك عما قريب فلما قال ذلك سمع أبو بكر فاشتد الأمر عليه فقال أبو بكر أدن العرباء كذا, كذا الكلمة المشهورة قالها أبو بكر ليه؟ عروة بن مسعود الثاقب وكانت شديدة والعرب لا تقبل هذه الكلمة بحال من أحوال فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر فقال عروة لو لا يدلك عندي ما, ما كافأتك بها يعني ما ردت عليك لا ردت عليك فكان كريما جوادا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فكان يتزكى وانفق ماله لله تدفعه كما سنبين أولية أبو بكر على جميع الناس قال قال وسيجنبها الأدقى الذي يؤتي مال ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترز إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى والإخلاص عزيز كل الناس يمكن أن يعمل أن يسعى أن يتنافس لكن ليس بالقريب أن نرى أحدا يعني يلهم الإخلاص في مثل ذلك ليس بالقريب النجد أحدا يلهم الإخلاص في كل فعل وقول ونحن نحتاج إلى ذلك حاجة عظيمة ماسة. هنا الله دل فعله قد أذبت لنبي... لأبي بكر رضي الله عنه رضاه الاخلاص من فوق سبع سماوات قال وما لأحد عنده من نعمة ترز إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى يعني لكن فعل ذلك فقط ابتغاء وجه ربي الأعلى يعني الاخلاص. إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى وهذه الآية جازمة بأمر ما؟ ما هو؟ وهذا رد على الرافض على الرافض الخفاء يقولون كفر والله جاء قال إيش وسوف يرضى وهذا قرآن يطل إلى يوم القيام لا نسخ فيه فأذبت له أنه له الرضا والرضا له معنى أنه قد رضي عنه ولا سخط بعده بحام وهذا لا يكون إلا منه الجنة لأننا مثلا قال ان الله يطلع عليه الجنة فيقول هل لكم من شيء؟ يعني يسألون من شيء فلا يسألوا فيقول الله دل في علاء يقول أرضى عنكم ولا أسخط أبدا يعني رضائي ولا سخط عليكم وهذا ان رضي الله عن عبد فهو في الجنة لا محال وهذا رد على الخبثاء قال ولا سوف يَرْضَى ومن الآيات التي تبين لنا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه بل وما كانت أبي بكر عند الله دل في علاء في قول الله عموما في قول الله دل في علاء عندما أقسم أبو بكر أنه لا ينفق على مصطح تعرفون مصطح كان بدريا هو تكلم مع الذين يتكلمون في حادثة الإفك إنما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا فقال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح لا لا أنفق على مصطح فأنزل الله دعالة معاتبا هذا الصديق فقال ولا يَأْتَلِي أُلُو هذه مهمة جدا النغة العربية أُلُو ماذا تفيد ها؟ لا أولو ولا يأتلي أولو أصحاب أصحاب يعني نية طوبة إيش فيها هذه نعم والمقصود بها من هو هذا اتفاق المفسرين على أن هذه الآية نزل في أبي بكر فانظر أخي الكريم مكون الكون خالق الكون بمرميه الشاسعة يتكلم عن بعض مخلوقات يتكلم عن فرض أحد من مخلوقات ليس نبيا يتكلم عنه بصيغة الجمع يا لها من منقبة ليس منقبة بعد هذه المنقبة هنيئا لك أبابك فإن الله يتحدث عنك من فوق سبع سماوات بإيش بصيغة الجمع لمكانته عند الله دل فعلها فقال الله دل فعلها ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أيوته القربة إلى آخر قال ولا يأتلي أولو أولو الفضل فبكى لما ختم الله الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم بكى أبو بكر بكاء عظيما وقال بلا نحب أن يغفر الله لنا بلى نحب أن يغفر الله لنا ورد النفقة لمستح رضي الله عنه وأرضاه هذه الآيات العظيمة تضبط لنا صدل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأما السنة فكثير فضل أبي بكر في السنة عظيم ومكانت النبي... أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح أبي بكر في غير مموضة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت اتخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن قال وهي مودة أخوة الإسلام أو محبة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب كما سيأتي أنه قال عن أبي بكر قال واساني بأهله وماله وساني بأهله وماله والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت فضيلة أبي بكر في هذه الأمة عندما اشتد الأمر بين أبي بكر ومع عمر بن الخطاب وكان أبو بكر أسرع في الكلام لعمر ثم استسمح أراد أن يسمح له عمر فراجع نفسه وتراجع فلم يسمح له عمر ثم ندم عمر وذهب راجعا ينظر إلى أبو بكر فذهب إلى البيت فقال أثم أبو بكر فقالوا ليس هنا فذهب أبو بكر رضي الله عنه أرضاه إلى نفس سلم ورفع ثوبه فظهرت ركبته فقال النبي السلم أما صاحبكم فقد غامر أما صاحبكم فقد غامر ثم لما دخل وقص عليه القصة تمعرى وجهه النمسلم غاضبا النبي من أجل غضب من؟ من أجل غضب أبي بكر لما كانت أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النمسلم وتمعرى وجهه فجاء عمر بعد أبي بكر فنظر عليه النفسلم مغضبا فعلم أبو بكر ما يحدث فجسع على ركبتيه وقال والله يا رسول الله كنت أنا الأظلم أنا أظلم يا رسول الله فنمسلم لم يسمع له حتى دخل عمر الخطاب وهذا درس من أعظم الدروس لتبين لك أو ليبين لك عمر سلم بأنه لا بد وجوبا أن تنزل الناس منازلهم وأن, وأن تعلم السبق لأهل السبق ومن سابق سبق الله به إليه فقام عمر سلم ونظر إلى عمر فقال عمر سلم قل هل لا تركتم لي صاحبي وهذا عجيب عمر الخطاب من التابعين ولا من الصحابة من من دائم افاضل من اماجد الصحابه وابو بكر صاحب لكن هنا نشوف انظر الصحبه استرقت بالسبق وبالمكانه والعليه وياتي كل ذي فضل فضله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتم لي صاحبي قلتم كذبت وقال صدقت وواساني باهله وماله صدوا عني كل خوخه الا خوخه يعني كل فتحة منازلت سد إلا فتحة لمن لأبي بكر فقط لما كانت أبي بكر دين قال سد عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر ولما اشتد الأمر أيضا بين أبي بكر وربيع بن كعب الأسلامي في سهم سا... سا... كان لهم يعني بعض الشجر او النخت فاشتد أبو بكر وتكلم بحدة مع ربيع فسكت ربيع فتراجع أبو بكر كان طيب القلب والحدة ليست سوء خلق حدة الطبع ليست من سوء الخلق هذا طبع المهم أنه لا يتعدى على الآخرين فقال فاشتد عليهم ثم تراجع أبو بكر فقال اختص مني قل لي مثل قلت لك فقال الربيع لا قال قل لي ما قلت لك قال لا قال أقول قل لي ما قلت, لا ما قلت لك وإلا استعدين عليك رسول الله العجب كل العجب أن بعض الأنصار يسمعون ذلك فذهبوا إلى قال هو الذي يقول وهو الذي يستعد عليك رسول والله لا نذهبنا معك ولا نقصنا القصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ربيعه بن كعب كان افقه وفقه ربيعه علم عندما قدم الوضوء للنبي صلى وسلم فقال له صلى الله تمنى او سلني قال اسالك مرافقه مرافقتك في الجنه هذا فقه المرء مع من احب اسالك مرافقتك في الجنة لكن انظر اخي الكريم هنا لما, لما قال ابو بكر يعني قل لي كما قلت لك قال لا يعلم فضله ابي بكر فلما قال الانصار هذا الكلام قال لهم اسكتوا اسكتوا لا يسمعكم ابو بكر فيغضب سيسمع النبي السلام الله فيغضب لغضب صاحبه يغضب لغضب من لغضب فيغضب النبي صلى الله عليه لصاحبه فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبكم فكر راق فانظر الى معرفه الفضل ابي بكر قال له بأن أبا بكر لو غضب سيغضب النبي سلم له وإذا غضب النبي سلم له سيغضب الله للغضب نبيه فيهلك صاحبكم فهنا لما جاء ربيع وتكلم بهذا الفقر وذهب إلى النبي فسبقه أبا بكر فقص عليه القصة فقال يا ربيع ما لك وللصديق يا ربيع مالك لك وللصديق شوف انظر أن النبي سلم يهيئ النفوس على إكبار أبا بكر على تفضيل أبا بكر قال ما لك ولأبي بكر فقال له يا رسول الله كان كذا وكذا فقال لي كذا وثم قال رد علي ما قلت لك فقلت لا قال نعم لا ترد عليه بل قل يغفر الله لك أبا بكر يغفر الله لك أبا بكر يغفر الله لك ي... فبكى أبا بكر بكاء عظيم يقول الراوي فما رؤيا بعد ذلك؟ من أحد إن أنه قد آذى أبا بكر في شيء خلاص علم المسألة يعني السلام يغضب غضب الشديد لمثل أبي بكر رضي الله عنه وهذا من فقه ابن تامية أنه صدر الباب وقال وإن كانت الفضائل كثيرة فيهم ويشتركون في هذه الفضائل فأفضل من فيهم هو هو الذي هذا السبق هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سبق أبو بكر الناس بكثير بكثير وعلى منازل كثيرة أقول إخوة الكرام ورد مرفوعا وموقوفا والمرفوع ضعيف بالموضوع وهو صحيح موقوف عن عبد الرحمن بن عوف وعن غيره قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام ولكن سبق الناس بشيء وقر في قلبه سبق الناس بشيء وقر في قلبه سبق الناس بشيء وقر في قلبه إما الإخلاص إما الصدق إما حسن الظن إما اليقين إما هذه بأسرها مجتمعة والحق بأنها بأسرها مجتمعة كانت في قلب أبي بكر رضي الله عنه أرضاه إذن أبو بكر سبق الناس فهناك حديث فيه ضعف بل قال علامئنا أنه إلى الوضع أقرب منه إلى إلى الضعف بأنه قال لو وزن إيمان أبي بكر أو ودع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجعت كفة, رسول لرجعت كفة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه تعالى الأمة خلso الرسول صلى الله عليه وسلم فأبو بكر حقا سبق الناس وننظر إلى مفردات سبق أبي بكر للناس بالنسبة للصحابة الكرام بعد الأذاة ин شاء الله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاء هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبق الناس جميعا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم زرع الله محبته في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث الله عمر بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل وكان يتأنى بعد إسلامهم ثلاثة أشهر فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أريد المدد فبعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم يمد وبسرية فيها عمر الخطاب فيها أبو بكر الصديق وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة تطاوع ولا تختلف فلما ذهب بهم او ذهب السرية إلى عمر بن العاص وقيمة الصلاة قام أبو عبيد ليصلي بالناس فقام عمر, عمر بن عاص قال لا أنا الأمير أتيت علي أنا الذي يصلي بالناس إمارة وهو من أمثال أشهر فقط أسلم أبو عبيد بن جراح كان من السابقين وأمره النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بل أمثال سلم صرح قال أبعث إليكم أمينا حق أمين لكل أمة الأمين وامين هذه الأمة أبو عبيد بن جراح فقال له نعم تقدم أنت قد قال أن السلام تطاوع ولا, ولا تختلف فلما نظر عمر بن عاص وحدد أنه قد تأمر وصل بالقوم فيهم من فيهم أبو عبيدة فيهم عمر فيهم أبو بكر قال إن لي للحظوة عند رسول الله فلما رجع أفلا بعد ما انتصر فقال يا رسول الله أسألك قال سل قال من أحب الناس إليك قال عائشة صدّر الباب بحب امرأة يا رضي الله عنه وارضاه قال لست عن النساء أسأل قال عن الرجال تسأل قال نعم قال أبوها قال فمن قال عمر قال فمن قال عثمان فعمر العاص قال فسكت وحسب أنه يكون هو الأول عند مقدم عند الإمارة ليست إيش ليست تشريفا بل هي من التكليف والمرء يحمل حمالات بالإمارة هذا لذلك نسلم عندما نتكلم عن الإمارة ماذا قال؟ ظل نعمه المرضعة وبئس تيش بست فاطمه اهما في خطاب قناته ويقول ليتني اخرج منها كففا لا لي ولا ولا علي لا لي ولا علي ان غلط المقصود لما سئل المسلم من احب الناس قال أبو بكر هو احب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضل ابي بكر وسبق ابي بكر وسبق ابي بكر على الصحابه كثير اولا يسبقهم لانه اعلمهم هو اعلمهم والعلم يقدم صاحبه والعلم يفرض نفسه قال الله في لا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم دردات لذلك كان ابن مسعود يقرأ إن معاذاً كان أمةً أمة وحده أمة إماماً يقتدى به واعتسى به لماذا؟ للعلم الذي قد منحه الله إن معاذاً كان أمةً لله قانتة كان أمةً قانتة لله حنيفة فقيل له يا ابن مسعود الآية إن إبراهيم كان أمةً قانتة لله قال إن معاذا كان أمة هو يقرأها قراءة تفسيرية ليست هذه القراءة تفسيرية على أنه يقول بأن معاذ رضي الله عنه أخذ مثل ما أخذ إبراهيم عليه السلام وكان إماما قانتا لله دل في علام فالله رعلا يقدم أهل العلم على غيرهم وقدر كل امرئ ما كان يحسنه الأهل والجاهلون أهل العلم إيش؟ أعداؤه والجاهلون الأهل العلم أعداؤه أبو بكر فضل الصحابة بعلمه فهو أعلم الصحابة ودلك على ذلك في مسائل كثيرة عندما اشتد الأمر الهم الخطب وجاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تطلب إرث, إرث أبيها من فدج وأيضا من خيبر قام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها او قام أبو بكر رضي الله عنها يعلمها ما جاهلت فقال لا إرث ونبي لم يترك شيئا إرثا ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا معاشر ما تركنا صدقة أو ما تركناه صدقة وهذا دلال على علمه الذي كانت معه الحج به وكان الصحابة يزعنون له بهذا العلم وظهر علم أيضا عليهم بأنه رضي الله عنه وأرضاه لما اشتد الأمر على الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا جميعا أين يدفن النبي وسلم كيف يغسل وما يؤتفن اما كيف يغسل فاحتاروا فسمعوا صوتا ان غسلوه على قميسه واما في الدفع فقام ابو بكر وقال سمعت ان السلام يقول ما من نبي يموت, يموت الا ويتفن في محله الذي مات فيه وكان العلم عند ابو بكر ولم يكن عندهم فتقدم ابو بكر عليهم جميعا ايضا بمسائل العلم التي خفيت عليهم من ذلك ايضا بان ابو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي فصل النزاع في مسألة الخلافة في سقيفة بني سعدة قد أمروا سعدة بن عبادة واكتمعوا جميعا الأنصار وجاء المهاجرون ينظرون والصف سيتخلخل والزلزلة ستحدث في هذه الأمة وأيضا اشتباك وشيك لأن المسألة مسألة تصارع على الإمارة وليس تصارعا لكن المسألة اختلاف على الإمارة من الأمير فالأنصار يروا أنفسهم أنهم الأحق بذلك والمهاجرون يرون أنفسهم هم الأحق بذلك واختلف الأمر فأبو بكر ديران عرضاء فصل المسألة بعلمه أبو بكر ودعنا أعضاه فصل المسألة بعلمه لذلك عم الخطاب قال لما ذهبنا للثقيفة فإني قد زورت كلاما حبرته يعني أنمقته جعلته بليغا فصيحا فقد زورت كلاما أتكلم به بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لا والله ما أردت كلمة إلا جاء عليها أبو بكر وزاد ما أردت كلمة من الفصاحة والبلاغة إلا وكان عمر الخطاب كان فصيحا بليغا قال ما أردت كلمة إلا جاء عليها أبو بكر وزاد ثم قام أبو بكر وأقام الحج عليهم بعلمه وأزعانوا جميعا له بعلمه فقد سبق الناس بعلمه قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه للقوم إن الله سماكم في الكتاب المفلحين بقوله والذي و... والذين, والذين تباوا الدارة إيمانا من من قبلهم يحبون من هاجرة قال قالوا على انفسهم ما كانوا لانفسهم ولا كانوا بهم خصاص فاولئك هم المفلحون قال ثم ماكم بالكتاب المفلحون وسمانا نحن في الكتاب الصادقون او الصادقين قال الله تعالى للذين اجلوا من من افرجوا الذين خرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا ما ما من الله ورضوانه قال الله تعالى قل وينصر الله رسوله أولئك قال وينصرنا الله ورسوله وقال أولئك هم الصادقون ثم قال وقد قال الله ودعا يا أيها الذين أمنوا جميعا امصار والمهاجرين يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال أمركم باتبع لنا أمركم باتبع لنا قال يا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين و قال قد قال بحديثي النسلم الخلافة في قريش لا ينزعهم أحد فيها إلا كبه الله في نار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان العلم عند أبي بكر فانفضى المجلس على الرضا فقال منا أمير ومنكم وزير منا أمير ومنكم الوزير فقام ابن ثابت قال نعم والله نعم الرأي فبايع ثم قام أبو, أبو عبيدة فبايع وجاء الأنصار تتابع على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه هذه تلالة على أنه سبق الناس بعلم لم يكن عندهم سبق الناس بعلم وفقه ليس علما فقط لأن هناك فرق بين العلم والفقه أحد يعرف الفرق بين العلم والفقه ممتاز هذا هذا تمائز صحيح جدا هو الأهم بذلك الفهم الفهم الفهم فيما يأتيك الحق العلم ممكن يحمله الإنسان يكون بحاسا يكون مطلعا يكون حاملا حافظا لكن لا يكون علما فقيا إلا بإيش إلا بإتقان الفقه يتفقى في هذا الحديث وذلك الإنسانية قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إذبة سندي وفهم متنه وفهم هو رأس الأمر. فهم المتن هو رأس الأمر فانظر إلى فقه أبي بكر رجل العرضاء عندما حدثت المناظرة الكبرى لما اتخذ القرار بقتال أهل الردة قام عمر الخطاب خطيبا منازعا قال كيف تقاتل قوما قد قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام فصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوا عصم مني دماءهم وأمولهم إلا بحقها وحسابهم عن الله فقال هم قد قالوا لا إله إلا الله وقد قالوا من سلم عصموا مني دماءهم وأمولهم فكيف تقاتلهم فهو جعله أمام النص الصريح وعلى أن أبو بكر مخالف في ذلك وأبو بكر لم يخالف فنظر إلي أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بفقه الرائق عندما قال له والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاه وبين الزكاه كانه حملوا على حمله من المختلف فيه الى المتفق عليه ما معنى ذلك مفتشم يعني ايش حملوا من المختلف فيه الى المتفق عليه هذا علم رائع من ابي بكر اصول يعني المتفق عليه هو قتال اوكي قتلت يعني مش قتل لو لو طائفه امتنعت عن عن الصلاه فتقاتل فقال هذا متفق عليه ومجمع عليه من الصحابه فقال الزكاء كك كالصلاه فحمل المختلف في الى المتفق عليه طب ما وجه الجمع قال انها الاقاريناتها في في الكتاب في كتاب الله لا ترى اقم الصلاه الا وترق الخلفها واتوا الزكاه وقال ان كانت الصلاه حق البدن فالزكاه حق الايش حق المال كانت الصلاة حق البدن فالذكاته حق المال وكان قياسا جليا والحق بأن هذا القياس دل على أن فقها أبي بكر يفوق فقها أي أحد آخر لأن هذا القياس صار قياسا صحيحا بالنص لأن أبا, أبا بكر ولأن عمر ما كانوا قد سامعوا النص نص الحديث عن ابن عمر سامعوا النص من أبي هراير أبو هراير قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقط فعصوا مني دماؤهم أم ولهم إلا بحقها لكن الزيادة جاءت في حديث ابن عمر ولم يكن يعلمها هذه الزيادة أنه قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أنه قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا من فإن قالوها حتى يقولوا لا إله الله ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة أمرت أنه قلت الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة قال فإنهم فعلوا فعلوا إيشه ففعل ما من خلهم قول لا إله لله ويقام الصلاة وإتاء فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم أم هذا منطوق المفهوم فإن لم يفعلوا واختلوا شرط من هذه الشروط فلابد أن يقاتلوا ولذلك قال عمر الخطاب والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر من القتال فعلمت أن هذا هو الحق وهذه دلالة على فضل أبي بكر على هؤلاء فضل أبو بكر الناسة سبق أبو بكر الناسة ب ب بصدق النفقة بصدق النفقة وسعة النفقة ما من أحد من الصحابة إلا وكان ينفقه في سبيل الله والنفقة عظيمة والصدقة أعظم ما تكون قربة لله دل في علام النبي السلام يقول قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وقال النبي وقال, الله وقال النبي السلام أن الله وكل ملكي في الصباح والمساء عند طلوع الشمس يقولان يدعوان اللهم أعطي مفقا خلفا وأعطي ممسكا تلف لذلك كان المسلم يقول اتقوا الله ولو بشق تمرة جميع الصحابة كانوا ينفقون بسبيل الله وكانوا من الكرم والجود والعطاء بمكان وإلا سيأتي ان شاء الله الكلام على بعض الصحابة في هذا الخير وكان اجود الناس فيهم بعد رسول الله هو من أبو بكر رضي الله وأعظم الناس وأصدق الناس صدقة بعد أن المسلم هو أبو بكر لسيما لا و... لا لا اشطات هو اصدقهم نفقه هو اجودهم عطاء لا سيما واس لا سيما واس يا صاحب و... ممتاز ممتاز بس ليست هذه لا سيما الله قد له بهذا من فوق سبع سماوات لا الأولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله كل مال لأنه إضافة تعم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترز إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى لذلك جاءت الأدلة تترى بأن السلام لما استنهض الهمم في النفقة لتجهيز جيش العسرة جاء عمر قال اليوم أسبق أبا بك فأتى بشطر ماله فنظر عليه وسلم وقال له ما تركت لأهلك قال تركت لهم الشطر الثاني فأسنع عليه سناء حسن هذه قسمة عدل وأما أبو بكر فجاء بالمال ووضعه بين يديه وسلم فقال له يا أبا ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله أنفق كل المال لذلك يأس عمر أن يسبق أبا قال والله لا أسابقك بعد اليوم أنت لا تسبق لا أحد يستطيع سباقك لأن الله تعالى فوق سبع سمعات قدمه على الجميع فهو أصدقهم نفق رضي الله عنه وأرضاه وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله قال ما من أحد له يد علينا إلا كفأنا بها ولذلك كانوا يتقصدون الهدية للنبي طلبا للثواب لأن عائشة قالت كان السلام يقبل الهدية ويثيب عليها يردها بإثابة وهذه المصطلح الفقهي اللي هي الهدية المراد بها ايش الاسابة وحكمها اللي لم يسب له ان يردها مشهورة جدا بين النساء في مصر اللي هي النقطة ربنا ارزقنا الخير ولا تأتينا نقطة من النساء اللي هي المسائل اللي هي تعطيها المال اللي المال بعد ذلك هذه صحيحة شرعا ليس فيها تمت شيء حتى لو كان بالزيادة لان هذه الهبة المقصود بها هبة ايه المساب عليها وأيضا مسألة في خيئة تتعلق بهذه اللي هيبها المساب عليها المعاشات المعاشات أصلها هذه المسألة لأنها تدفع المال وبعد ما, ما, ما, ما, ما تحال بتأخذه ويرد عليك أقصاط منجمة هذا من باب الفقه ان هذه اللي هيبها المساب عليها, هيبها المساب عليها. فالغرض المقصود تدفع بأن أب... النبي السلام قال ما من أحد الله يد علينا إلا كفأنا بها إلا هذا الصديق أبو بكر أدنى أرضاه قال وواساني بأهله وماله ومن صدقه في النافقة بأنه رضي الله عنه أرضاه حين كان على فراش الموت عليه ثوب جديد ثوب واحد وكان يلبس ثوبين فقط في العام وكان الثوب الجديد صاد فأنه كان يلبسه وهو مريض فنظر فقال لمن حوله فإن أنا فاخلعوا عني هذا الثوب وكفنوني بثوب الخلق الثوب القديم وكفنوني بثوب الخلق والحي أبقى ويستأهل ذلك وخذوا الثوب الجديد إلى بيت مال المسلمين عمر القطاب سمع ذلك فبكى بكى ووقف لا يرتجف فؤاده وتهتز أركانه ثم قال أتعبت من بعدك أبا بكر قد أتعبت من بعدكном أبو بك قد أتعبت من بعدك يا أَبَوْ بَكْ رَضِي الله وَعَدْهِ فقد سبق الناس بذلك أبو بك رضي الله عنه أرضاه سبق الناس بأنهم بأنه هو أعظم الناس يقيناً في الله وأحسن الناس ظن بالله حيث لا يقصوا ل الناس بعد رسول الله سلام توكلاً على الله حيث لا يقصوا هذه ترفع الإنسان لأننا قلنا في القاعدة الذهبية إيش هي القاعدة الذهبية؟ أبو سبق الناس فهو أعظمهم يقيناً أحسنهم حسنة بالله لا لا فعلها أعظمهم توكلاً على الله لا لا هذه قاعدة مهمة جدا ما هي القاعدة أن أعمال القلوب ترتقي بالمرء إلى العلى لا أعمال جوارح أعمال القلوب هي التي ترتقي بالمرء إلى العلى هي السماوات العلى فلأن حتى نبينا بأن أعظم الأدواء أدواء القلوب أعظم المعاصي معاصي القلوب وأعظم الطعاد طعاد القلوب المحبه والانابه والخشيه والرغبه والرغبه والرهبه وحسن الظن بالله تعالى لذلك قال عبد الرحمن بن اب بن ابا بكر الناس بشيء وقرة في قلبه بشيء وقر في في قلبه وهنا نرى يقين ابي بكر رضي الله عنه وارضاه بانه لما قام مع النبي في غزوه بدر فقام صلى الله عليه يعني يرتجف ويدعو ويتبتهل يريد النثره فقال اللهم أنتهلك هذه العصابة فلن تعبعد بعد اليوم اللهم وعدك الذي وعدت اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت فقال أبو بكر بقلب ذا يقين راسخ قال يا رسول الله رويدك يعني على نفسك رويدك يا رسول الله والذي نفسي بيده إن الله لا ينصرك إن الله سينجز لك ما وعدك فكأ يقين عظيم لكن أخذها المتنطعون وقالوا يوم بيوم الغار بناءا لما ارتجف فؤاد ابي بكر قال له انس بن سلم بقلب ثابت ما ما ظنك يا ابي بكر باثنين الله ثالثهما فقالوا ابو بكر لما ارتجف المسلم في عند غزوه بدر وقفك بقلب يقين بيقين راسخ خطا مبين لان انس سلم في الحالتين جمع بين بين الامرين ان سلم في الحالتين جمع بين الامرين فأنت لو كنت على يقين بالله جلال وجب عليك أن تعمل بالشرع وما الشرع أخذ بالأسباب أن يأخذ بالسبب فأخذ بالسبب وأبتهل وهو على يقين بأن الله سينصر لذلك بعدما أنزل يده وقال لأبي بكر قال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل يأخذ بعنان فرصه يبشر بالنصر ونصر والله على المرفقان الملتقى الجمعان لكن ظهر يقين أبي بكر ظهر يقين أبي بكر أدونا عرضه عندما كان على فراش الموت فأتوا جميعاً يقولون يا أبا بكر نأتيك بالطبيب قال الطبيب قد رأاني الطبيب قد رأاني قال وماذا قال لك قال قال لي إني فعال لما أريد يقين في الله جلال فعلها وحسن ظن بالله جلال فعلها وأعظمها أيضاً هو إيه النفق لما قال, له لما قال له السلام ما تركت لأهلك بيقين قال تركت لهم الله ورسوله تعلم التابعون ذلك عندما قال الحسن البصري قالوا له أكثر قال لا علمت أن رزقي بيدي ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي سبق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الناس بأنهم ألز بأنه ألزم الصحابة للسنة ألزم الصحابة للسنة وأشد اتباعا للسنة لذلك أقرب الناس وآسعد الناس في شفاعتنا السلام وألزمهم للسنة وأعظم الناس محبة أو أصدق الناس محبة لله جل فعلاء أتبعهم لسنة نفس الم والدلاع ذلك قول الله جل فعلاء قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني علامة ذلك فاتبعوني يحبكم الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من, من أحيى سنتي فقد أطاعني او قال فقد أحبني ومن أحبني فو معي في الجنة وأبو بكر كان من أشد الناس تمسكا بسنة نمسل أرأيتم ألم يأتيكم نبأ الحديبية وما حدث فيها من النزاع واللغة وأن عمر الخطاب محتمل وكان عمر الخطاب يقول قولا فاصل يقول أليس على, الحق؟ أليس على الباطل من نعطي الدنياة في ديننا فلما ذهب لأبي بكر فقال أبو بكر هذا ضرب المثل الصعيح قال أبو بكر هو رسول, الله. هو رسول الله إلزم غرزه قال هو رسول الله ولن يغزله الله إلذم غرثه يعني اتبعه واشتد في المتابعة ولذلك لما جاء أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يعني جاءه عمر بعدما نصح حزيفة بجمع القرآن لأنه القتل قد في القراء في القراء يوم اليمامة فلما قالوا لأبو بكر نجمع القرآن قال حاشا وقال صهن كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله لذلك قال إني أخشى أن أطرق شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفعل شيئا ما يفعله رسول الله عليه وسلم فيزيغوا قلبي فانظر إلى الإتقان والصفاء بل والتمسك العظيم بالسنة بيقول أخشى على نفسي لو أني تركت شيئا فعلا هنو سلم يزيغوا قلبي أو فعلت شيئا ما يفعله نفسه يزيغوا قلبي لذلك خشى على نفسي قال لا لا أفعل فما زال أبو بكر عمر يبين له ومزالح وزيفا يبين له أن هذه المصلحة حتى رضي بذلك لكن رضاءه بجمع القرآن والنبي لم يفعل هل هذا حيد عن السنة أم هو من السنة السؤال المطروح معلوم أم غير معلوم دعك بس أنا أقول الآن السؤال معلوم أم غير معلوم مش معلوم الآن جمع أبو بكر القرآن بأسره جمعه طيب جمع القرآن كلها في كتاب واحد وبعد ذلك جمع عثمان على قراءة واحدة على حرف واحد آسف مش على قراءة على حرف واحد لكن أبو بكر جمع السبعة أحرف في كتاب واحد هذا الجامع لم يفعله المسلم او فعله المسلم لأنه كان يقول لو فعلت شاء لم يفعله المسلم أخشى لقلب ليزيخ وقد فعله الآن مثلا نجمع القرآن فهل جمعه للقرآن من السنة أم ليس من السنة هذا السؤال واضح السؤال؟ طيب من السنه؟ ليس من السنه. من السنه. من السنه ام لا؟ طب كيف من السنه؟ خلاص واحد بقى يتبرع يقول لي كيف من السنه؟ ده قلنا نزلنا على قولكم وقولوا كيف من السنه. لا لا وفي... وايضا في في في العظم كانوا يكتبوها على العظم طبعًا ما هي من السنه كما قلت اولا انت لا هي من السنه ولو لم تكن من السنه لكنا هي من السنه من سنه ابي بكر هي من السنه من وجهين الرجل الاول انس كان يامرهم أن يكتبوا شيء القران ومنعهم في بادئ الأمر من كتابة السنه لا قال لهم لا تكتبوا السنه ليش حتى لا يخطئ يخطئ الكتاب بغير يبقى هو اصاله كتابه القران ونوع كان موجودا في عصرنا الله وسلم لكن المسامه كانت على ايش على جمع الجميع الاخرف فالاصطهن كانت سنه الرسول صلى الله عليه الثاني انا لولا ان تكون سنه الرسول صلى الله من مقاصد الشريعه وهي سنه ابي بكر وسنه ابو بكر تتبع لعموم قول النبي صلى وسلم عليكم بسنتي وسنة, وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ ثم خص ابي بكر وعمر قال يتبعوا ابي بكر وعمر يرشدو وقال اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر هذه دلالة وضحة جدا على أنها كانت من السنة لكنه كان ألزم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أيضا فضيلة يعني تقدم على جميع الصحابة أيضا فضل أبو بكر أو سبق أبو بكر الناس بشدة زهدي في الدنيا بشدة الزهد والطوقة والورع في العبادة كان من أخشى الناس لله كان من أدقى الناس ومن أنقى الناس كان من أزهد الناس في الدنيا بعض العلماء يقول وهذا من بعض النبلاء من التابعين قالوا الدنيا لم يردها أبو بكر وهي لم ترده يعني هو لم يردها أبو بكر زاهد فيها تلقها ثلاث كما تلق أصحاب الكرام ولكن أيضا الدنيا لم ترد ايش أبو بكر إيش معناها هذا الدنيا لم ترده وهو لم يرد الدنيا كيف هو لم يرد الدنيا علمنا ذلك وسنبين زاهد في كل شيء كلية المال أنفقه وقال تركت لهم الله ورسوله عاش بثوب خلق وهو الكريم الجواد وهو الغني السري تعلمون كيف أنفق ماله بسبيل الله أعتق, أعتق بلالا وأعتق ستة و ستة أعبد وأعتق كثير من, من العبيد لله دل في علا وأنفق المال للدعوة إلى الله دل في علا لذلك عمر كان يحفظ له ذلك يقول بلال سيدنا وأعتقه على عمر بن الخطاب على, على, على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فكان من أزد الناس في الدنيا أنفق ماله بأسر وعاش بثوب خلق حتى في حديث في رجل مجهول ولكن يستأنس به أن أبا بكر جلس أمامنا بثوب ضعيف بثوب خرق قديم فجاء جبريل من فوق سبع جاء جبريل من السماء فذهب إلى النبي الأمين فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ألقي السلام على أبي بكر وقل له إن ربك يقرئك السلام ويقول يا أباك بعد هذه السيابة الرجل بعد ما كان غنيا سريا يا أباك إن ربك يقرئك السلام ويقول هل أنت عن ربك راد فإنه عنك راد هل أنت عن ربك راد الله أكبر الله أكبر على مخلوق من خلق الله إذا لا فعله ذلك هل أنت عن ربك راد فإن ربك عنك راد فباكى أبو بكر بكاء فانفجر في البكاء قال والله إني عن ربي راد والله إني عن ربي راد والله إني عن ربي راد ويلبس السياب الخشنة الرسة وهو عند فراش الموت كما قلنا قال كفنوني في السوب الخلق وخذوا السوب الجديد إلى بيت مال المسلمين زهد في الدنيا هو طبعا لم يريد الدنيا والدنيا لم ترده يعني لم تفتح عليه كنوس كسرة وقايصة لم تفتح عليه ثم فتحت على من؟ على عمر الخطاب لذلك عمر فعل أمرا خشة على, على أصحاب النبي السلام أخذ العشر المباشرين قال لا تبرح المدينة لا تبرح المدينة لا تبرح المدينة محدش يخرب تعيشون في المدينة لانه لو خرجوا وفتحت عليه الدنيا تفتنوا قال لا تبرح المدينة وأخذهم جعلهم في الشورى معه لا يتحركون من المدينة وما أمر علي ولا عثمان ولا أمر أحدا إلا أبا من أجل القتال فقط على السرايا في القتال فالغرض المقصود قالوا لم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا وكان عبدا تقيا نقيا خاشعا متذللا كان اسيفا اذا قرأ الكرآن بكى وتدبر وهو يبكي ولذلك قالوا كان ابو بكر اذا صلى لم يلتفت بحل من الاحوال لو اتزلزلت الارض لم يفعل حفيده عمل ذلك حفيده كان كذلك من حفيده طارق ابن زياد عبدالله ابن الزبير عبدالله ابن الزبير نعم عبدالله ابن الزبير وهو يصلي لا رماهو الحجاج علينا من يستحق رماهو بالمنجنيق حتى أن حجر النار جاء على الحياتي فانتبر وجاء على فخذي فلم يتحرك لم يتحرك نعم لا غير ولا عجب لكان يصلي وطفل الرضيع الصغير بجانبي جاءت حية فالتفت على الطفل وهو فين وين عبدالله عبدالله مزهل اللي بجانبه في دنيا أخرى لا يدري بشيء حتى قال الراوي فجاءت المرأة فصرخت وهو لا يسمع وجاء الرجال وجاء البيت الأول والبيت الثاني والبيوتات حوله الدنيا بأسرها التفت حول الطف الحية تلتف حول وهو ليس هنا ما زال قائما يقرأ ويصلي حتى قتلوا الحية واستنقذوا منها الطف وهو لا يرى أحد تقدم ولا تأخ ما زال يتدبر كلام ربي وعروة أيضا من الزبي عخوه له نفس الصف لما, لما الأكلة دبت في رجله قالوا له يعني لابد أن تقطع الرجل فلا بد أن نسقيك خمرا ليذهب العقل فنستطيع قطع بات الرجل قال خمرا عوض بالله لا ولكن أمهلوني فإذا كبرت ورأيتموني أخذت في القراءة ففعلوا ما شئتم كبر واستعاذ وابتدى وشرع في القراءة بعدما قرأ الفتحة قرأ القرآن فقطعوا رجله كليتا ولم يشعر بشيء غير انه حس بالألم عندما حسموا له الدم تعرفون حسم الدم كيف بعد القطع قطعوها فلم يشعر فوضعها في الزيت المغلي ليحسم الدماء هذه هنا ارتجف شعر يعني عند القطع والمنشرار في رجله والعظم تعرفون العظام المسألة أصعب مما يكون وهو في القراءة نحن لسنا ما, ما ندري نتعبد نحن أم لا اللهم اغفر لنا فلا نفضح أمام هؤلاء يوم القيام فكان أبو بكر كذلك إذا الصلاة لم يلتفت وإذا قرأ تدبر القراءة لذلك لما قال النساء لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس فماذا تعلنت عائشة لتذهب, لتذهب عنه ذلك قالت ان أبا بكر رجل إيش؟ أسيب بكاء إذا قرأ يبكي فيستعجم في عليه الأمر ما, ما يسمع الناس من قراءته من شيء يبكي وكان يقرأ القراءة متدبرا لذلك أهل مكة جاءوا يشتكون لجبير بن مطعم الذي, الذي أخذه في جواره بأنه قال بعد عنا صاحبك هذا افسد علينا الصبيان والنساء لأنه كان يأتي إلى البيت حريم البيت الساحة يأتي واخذ المصحف يقرأ النساء يسمعون من حلوة قراءة أبو بكر وبكاء أبو بكر يأتي الصبيان للتفون حوله والنساء يفتنون حول أبي بكر يسمعون وهو يقرأ ويبكي فقال أفسد علينا نساءنا أنا وأفسد علينا أطفالنا فكان من أزد الناس ومن أعبد الناس ومن أنقى الناس وأطقى الناس لذلك سبق الناس أبو بكر لا سيامة وقد قال الله عنه في الكتاب ولا يأتلي أوله أوله بالجمع أوله الفضل والسع وقال عنه نسلم لو كنت متخدا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وفي هذا القول قد سايننا ندرس اليوم الحمد والله الحمد